جنت تتوقع حياتي من بعد حبك عدام بس دموع بس أذية بس جروح بس ألم بس دموع بس أذية بس جروح بس ألم شوفني شلون بغيابك مورد وراجع طفل السنة كم يوم عندي بعدك انتش قد سهل لح شوفني شلون بغيابك مورد وراجع طفل السنة كم يوم عندي بعدك انتش قد سهل بعد فارقني بعد حظي حسيت يتقعد قلبي عالفرقا مسعت وياك انتش قد ممل بعشرة وياك تعبيت ايه منك انتش حصلت الندم ما صار ندمت بعد ما قدرت احتمت شوف شلون شوف شلون بغيابة لما نعفتني حلوة عايش دنيتي تخبل الأيام صارت كبر حزنك فرحتي وداعتك لما نعفتني حلوة عايش دنيتي تخبل الأيام صارت كبر حزنك فرحتي اش قد حلو صار السهر لا دموع ولا صخرة وقف النهار حبك انت غلطتي والله من يوم الرحت ملك صدق بيعشيت حتى شوف تغيرت وياك ماخذ حيرتي وشوف نشوف نشلوني بغيابك